حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ طربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين اننا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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون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 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه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 أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أُنْزِلَ إليك من ربك طغيانا وكفرا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 <سؤال> <تسؤال> إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أَلَّا تكون فِتْنَةٌ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 قل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أَهْوَاءَ قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون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 أو آخران من غيركم إن أنتم ضربه في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم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 فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية من